وَمَا كانَانَ لِمُؤْمنِن أَ يَقُتُ لَ مُؤمنِنًا إِللاا خَفَى وَمَنْ قَتَ مُؤمنِنًا خَطَاء فَتَحرير رَرقََةٍ مُؤمنِنَة وَدِيَةُم مُسََّمَ وَدِيَةُم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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه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 فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّ مُؤْمِنًا فَابْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ طَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إن الله كان بما تعملون خبيرا